Bismillahir Rahmanir Rahim Al-Fatiha Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan-nas minal-dhulumati ilan-nur bi-idni Rabbihim ila siratil-azizil-hamid Allahu alladhi lahu ma fis-samawati oui wa وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا اولئك لَهُمْ فَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى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 أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم قَوْلُ النَّبِيِّ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَإِنَّ لِي فِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ رِيبا آلَ صُلْسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَلَنُهْلِكَ مِنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٌ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ الْمَعْنِيدُ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمْ وَيُسْقَى يجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب عليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتزت به الريح في يوم عاصف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 117. وفي الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 118. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواب ما يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله نددا يضلون عن سبيله قل تمتعوا النار قل 126. وقفناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال 127. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 124. الحمد لله الذي وهب لي على الكبل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 125. رب مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء